119. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 110. وقال الملك اتوني به فلما جاء قال ارجع إلى ربك فاسأله ما مَا النشوة التي قطع من أيديهن إن ربي بكيدهن علي قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه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 ذلك ليعلم أَنِّي لم أقله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ربّي إن ربي غفور رحيم.